وإذا شك الإمام في صلاته هل صلى ثلاثة أم أربعا ماذا يفعل وكذلك ماذا يفعل المنفرد صح في الحديث عن أبي سعيد الخدري مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أو أربعا فليطرح الشك وليبني على مستيقا أي ثلاث ثم يسجد سدتين رواه مسلم وهذا دليل على أن من شك في عدد الركعات وهو ما يزال في الصلاة فليأخذ باليقين وهو الأقل ثم يأتي بما يكمل الصلاة ثم يسجد لسه والله أعلم